فَعَلَيْهِ شَيْءٌ عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في يَشَاءُ كيف يشاء لا هُوَ الْعَزِيزُ هو العزيز الحكيم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 ذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَوْدُ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصادرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وَأُولُو الْعِلْمِ طَائِمًا بِالْقِصْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عند اللَّهِ الإسلام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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين اوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع علم الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تورد الليل فيها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 ويوحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفون ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله يعلمه الله ويعلم ما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 امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل انكم ثم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم قل الله والرسول فان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 هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا يا ربه قال رب هذه من لدنك ذرية طيبة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 انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابري الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله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 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّهِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا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 اتبعنا الرسول فاكتبنا, فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وَجَاعِلُ الذين اتبعوك فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم.